مرسلات عفا، والعصقات عصا، والناشرات نشرا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرطا، فالملقيات ملقا، عذرا أو نذرا، إنما تعودن لواقع، فإذا النجوم طمست وإذا السماء. اتقوا واذقوا حصول اخيت يوم اجلت